يا زهرى يا زهراء يا يا زهراء حزنك غابني كان صرت خديجه من تبعث لك التهاني بول شهرن كل ازهار المعاني والدنيا تحلى تحلى بنوار الزهراء هاي النطفه سر هبت تفاح نور الزهراء الحور الانسيه منها تتكون كوثر كوثر من ازكى الاشجار بهجه وسرور ومن الجن سرات خديجة فترة ما هي جاء سرات خديجة فترة ما سرات خديجة كانت تسعة شهور تحميل وتغرم كانت تسعة شهور في بطن الأم تحجي ويا أمها وتمساح الهم وتنسيها هضمها وقالبها كلم كلم خديجة الكبرى تقضي أيام ما سرات وسعادة بس تتمنى لو تحضرها الولادة والتاسعية يحمل اسرار البشراء وتغار للطيور تحمل لها زهور سرات خديجه يا بهيجه والله خديجه سرات خديجه يا بهيجه والله كانت تسرح شموح نزلت لها القوامل سارو مريم يسكون الهلا الميلادش اجمل اجمل محفل بالاكوان هالة انوار تشرق على البارية يا محلاها هذا الطل الباهية مولودة ناجمة ناجمة يحرسها الرحمن تضحك له الحور في البيت المعمور سرات خديجة قبال يحمل اجمل بشاره هذه الانثى نجمه بيت الطهاره مولدها رحمه رحمه كبره الاكوان مكب هاليوم ترسم احلى المناظر والضماير تنبع منها المشاعر ما احلاها ساعه ساعه من احلى الازمان ويسبحها النور لله بكل سرور سرات خديجة تنفس عطر الجنة معنى الزهرة يتحير فيه المعنى والعذرة ماريام مريم تخدمها وحوات تحضر يمها في لحظات الولادة هات الزهرة تنشر نور السعادة الزهرة بضعة بضعة من طاه المختار منها النور والعالم مسرور سرت خديجه سرت خديجه سرت خديجه جكرى شهور محمد ظهر نور كانت تسع